بوك ناو تسعة وثمانون تسعة وثمانون الامر واحد واحد في <تصفيق> نأستو أنت, أنت كسول كثيراً. هل لا كنت غير هكذا؟ <تصفيق> أنت كثيراً. هل كنت تنام هل نمت أقل هكذا؟ أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ بيتناستروملفروء. نذانوتيومملفروء. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟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 أنت تشرب, كثيرا جدا. هل شربت أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا شربت غير هكذا؟ أنت كثيرا جدا. هل لا أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا إنك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا إنك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ أخترس، سيّر ميلر. إصحا، يا سيد ميلر. إصحا، يا سيد ميلر. أكسيدو، سيّر ميلر. اجلس، يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر رستو سيدا سينيور ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر استو باتيانتا كن صبورا كن صبورا لا سؤال في تامبون خذ وقتك كفاية خذ وقت كافيا انتظر لحظه انتظر لحظه كن حذرا كن حذرا دقيقا في المواعيد كن دقيقا في المواعيد لا لا تكن غبيا لا تكن غبيا